فهذه على يعني ما تحتاجون إليه من مراجعة فحددوا وأنتم أريد أن نراجع لإيه أو نجاوبي ولا مش أريد أن نراجع لحاجة أنا عرفت أن أنتوا أريد أن نراجع لحاجة لكن مش عارفت أنتوا أي سؤال يعني أنتوا أريد أن أقول سؤال سؤال ولا. ولا بعضها ولا إيه أصلك كلها كده هذب أكتير يعني دي. طيب السؤال الأول بيتكلم عن اللي هو إيه آه اللي هو ناقش هذه العبارة اللي هي إيه كل حامل علم معروف العناية به، كل حامل علم معروف به، فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. العبارة دي طبعا لابن عبد البر، ابن الصلاح بينتقدها ويقول، وتوسع ابن عبد البر، توسع يعني شايفين دهود. توسع من ابن عبد البر وتساهل في, في الحكم بالعدالة على كل من يحمل العلم، هو فهمه لأنه هو يحكم بالعدالة على كل من يحمل العلم، لذلك قال ايه هو توسع، توسع لأن الواقع خلف هذا يكذب هذا، هناك بعض من حمل العلم ولم يكن عدلا هذا أمر المشاهد في هذه الأيام ومن من مثلا لن تعدم يعني يعني يقولون مثلا عن بعض حاملة العلم أنه كان لا يصلي مثلا يعني الاميدي مثلا تعالى وتأصُل الفقده يقال أنه لم يكن يصلي أو وضع له الحبر على قدمه وأودوه بعد ثلاثة أيام فوجدوه كما هو اللي هو اللي وعليكم السلام لو سمحت <تصفيق> ابن امت ما الكلام عندكم في الكتاب هو بيقول وتوسع ابن عبد البر كمان كان في الجعابي كمان برده يعني تهم بأشياء تاخذ في عدالته مع سيت حوضه المهم كواقع ده هذا الأمر مكذب كواقع أمر آخر أن الحديث لم يصح يعني هذه العبارة انتقدت بأن الواقع يكذبها وأنها اصلا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث طيب ليه الكلام دهوت هيرد على هيرد في رد تاني اللي يعني ابن الصلاح لما يقول وتوسع ابن عبد البر هو ابن عبد البر فعلاً كان يقصد أن كل من حمل العلم فهو عدل إلى كده كذا كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرح يبقى الأصل أنه عدل لكن إيه قد يجرح بعضه انتسبت فيه الجرح موكلة في الأميدي مثلا أو في الجعابي ماشي ابن عبدالبر ما ينفيش كده فالواقع لو قلنا الواقع يكذبه طيب هو ابن عبدالبر ما آه فابن عبدالبر ما كلامه مش مكذب لأنه هو إيه قال إن هو حتى يتبين الجرح فلو تبين جرحه قضي بالجرح لأن ال بعض اهل العلم لما راى الحديث في ضعف الواقع يكذبه حمله على معنى الامر قال ان المراد ليحمل هذا العلم من كل خلف عدول يعني امر في امر ويحمل ممكن يراد بها معنى ليحمل لام الامر ديت ممكن ايه تحذف ويراد معناه طيب ووردت الروايه عن ابن ابي حاتم بنفس اللفظ كده ليحمل هذا العلم ايه آه هو على كل حال الحديث ضعيف من كل الجوايات طيب لكن هو يعني كاعتذار لابن عبد البر فهو لم يقصد العموم الذي اراده ابن صلاح <تصفيق> <هم؟ إزه؟ تصفيق> لا كعبارة على العبارة. هو سبحان الله هو فهمها كده يعني اول العباره يفهم منه كده لكن نهايتها تفصل حتى يتبين جرحه دي مفسره مفسره لما يريد ابن عبد البر طيب السؤال السؤال اللي بعد كده كيف يعرف ضبط الراوي وما يترتب عليه ضبط الراوي يعرف بإين هو ابن الـ ابن, الـ ابن كثير قالها صراحه ويعرف ضبط الراوي بموافقه الثقات اه مش احنا قلنا قبل كده ان هم كانوا عاوزين يعرفوا ضبط الراوي بقرنه بقرن حديثه ورواياته بحديث اقرانه اللي خدوا عن نفس الشيخ فلو لقوه يوافقهم كثيرا يوافقهم في الغالب العام فهو ثقه فان كان يخالفهم بعض الشيء فيعني إيه فربما ينزل عن در الثقة إلى الصدق فإن كان يخالفهم كثيرا فهو ضعيف طيب يبقى الحكم على الروايات هو الأصل اللي بتفرع عنه الحكم على الراوي يبقى الحكم على الرواي فرع عن الحكم على, على الرواي أو على روايات طيب ممكن يترتب على كده إيه بقى إن هو مش كلما روى ثقة حديثا كان صحيحا ليه لان كلمه ثقه ديت مش معناها انه كل روايته صحيح لا ده في الغالب الاعميه بتبقى صحيحه لكن اختصرنا حاله وقلنا ثقه لكن ثقه تساوي كل روايته صحيحه لا مش كل روايته صحيحه طيب يبقى احنا لا نستنكر ان نجد حديثا ضعيفا يرويه احد الثقات كما هو في الشاد مثلا يبقى امام كبير ويخالف من هو اوثق منه فيحكم على عدوه الامام هذا الامام الثقه بالايه بالشذوذ وروايه الائمه الثقات الاخرين بالايه بالحفظ والقبول طيب كمان ممكن عشان كده بعض العلماء يقول لك ايه ثقه اجتذب من له مناكير او له اوهام او له اخطاء مع انه اثبت انه ثقه الا انه لم ينفع عنه انه ربما أخطأ في بعض الاخطاء ده يجعلنا نعذر بعض الأئمة اللي يحكموا على بعض الأحاديث للرواه الثقات بأنها ضعيف أو معلول هو من خلال استقراءه حكم على هذا الحديث أنه ضعيف من خلال بحثه والطلاعه حكم عليه بأنه ضعيف مع كون الروي ثقه فما نجيش إحنا بقى اللي هو إحنا في آخر الزمن كده كتير من الباحثين المعاصرين يقعون في هذا يقول كيف ضعفت حديث فلان وهو ثقه هو ثقه يعني معصوم ما بيخطاش خالص مش ليه مش ممكن يبقى له اوهام هو ثقه والامام ده عارف انه ثقه ولكن هذا الحديث من أوهام او اخطائه طيب هل يقبل الجرح مفسرا هو انتوا انتوا كل الاسئله انتوا عاوزينها من اولى لاخره ما فيش يعني ما فيش اسئله سهله عندكم نفوتها ايه سهل اللي فات ولا سهل اللي جاي <تصفيق> طيب ال... هل يقبل الجرح مفسر هل يقبل الجرح غير مفسر هل يشترط ان يكون الجرح مفسرا ماشي آه. آه. يعني كمقارنه بين التعديل والتجريح التعديل يكتفى به في يكتفى فيه بالاجمال ولا يحتاج ان يعدد افراد والعداله التي توفرت في هذا الراوي حكمنا عليه بانه عد بخلاف التجريح فيكفي فيه جارح واحد يقول لي بس ان هو كان يسرق كان يجن. وقع في في بعض الامور المفسقه فكذا هنقول عليه أنه هو مجروح، هنقول عليه انه غير عدل، طيب يبقى تفسير الجرح لا يشق، هذا أمر، فلذلك إيه؟ يطلب فيه التفسير بخلاف التعديل، أمر آخر أن الجارح هنا قد يجرح هنا بغير جارح، بأمور غير جارح، يعني مثلا بعض يعني شعبا مثلا لما قيل له لما تركت حديث ثلان قال رأيته يركض على بردون عشان شافه بيركب بتاع كده فرسة وبيجري بيها فإيه معجبوش المنظر ده فجرح شو بقى مش عارف لو كان شافه بيركب بسكليتة بقى ولا فدي لو يعني هو شافه كده مجروح لكن العلماء خلفوا في كده مش يعني مش شايفين انه هو مجروح يعني حتى وان فعل هذا الفعل مش حتى وان ركب البردون وان ركض بالبردون وهذا ليس من الامور المجرح فيقول لك ان هو عشان اختلاف الجرحين في اسباب الجرح أو ربما يجرح بغير جار فيطلب منه فقول لي انت جرحت لي نعم الجرح المفترض ان هو فعلا معه ازداد علم لكن احنا نتكلم الان لما هتجرحه هن هنقولك فسر لي الجرح ولا نكتفي بالاجمال اللي انت قلت ضعيف ولا لازم يفسره فهو بيقوله يفسره طيب يفسروا ليه عشان حاجه من الاثنين دي اما هو ممكن يجرح بغير جرح وكمان لا يشق عليه تفسير الجرح هذا يعني هذا امر كما طلب عام يطلب في, في الجرح التفسير بخلاف التعديل طيب ماذا نصنع في كتب الجرح والتعديل التي أغلبها فيها الجرح غير مفسر 90% تقريبا أو أكثر الجرح فيها غير مفسر طيب نعمل إيه؟ هن هن نهدر كل ما في هذه الكتب لا لا نهدر ابن الصلاح يقول نتوقف الذي وجد فيه جرح مجمل نتوقف فيه لن نعمل الجرح لكن ايه سيكون متوقف فيه ومتوقف فيه يعني في النهايه برضو لن يعدله فلن يحتج به طيب ابن حجر قال لا يعمل به ما لم يخالفه تعديل يبه هو الأصل يبه هو نعمل بالجرح حتى وإن كان مجملاً ما لم يخالفه تعديل تبليه ليه؟ ابن حجر قلت كده؟ لك الأصل هو إحنا لو ما قبلناه شيء هيبقى إيه؟ لو ما قبلناش فيه الجرح هيبقى إيه؟ هيبقى مجهول ما هيبقى مجهول لا فيه تعديل ولا توصيق فهيبقى إيره ومجهول طيب خلاص أما نعمل قول العالم الذي جرحه وإن كان جرحا مجملا أول من إيه من إهدر كلام هذا الإمام الأمت الجرح والتعديل وهو كذا إما مجهوله إما مجرح بهذا الجرح فأعمال كلام هذا العالم أول طيب وابن كثير عندكم بيقول كلام معناه هود إن مسألة اشتراط التفسير دهيت ده دي يعني لا تطلب من الأئمة المختصين المنتصبين لهذا الشأن ليه؟ ده علمهم وده فنهم هم أدرى بما يجرح وبما لا يجرح فما تقول ده هو ممكن يجرح بغير جارح لا ده هو إذا كان من أئمة المختصين فهو يقبل كلامهم وإن كان مجملا بخلاف غيرهم لو هو الغير مختص بالجرح والتعديل ربما يطلب منه التفسير إنما لإما لأ أهل اهل التقوى والورع واهل الاختصاص بهذا الشان فيقبل منهم بلا بلا اشتراط تفسير حتى انا بقول لكم اهوت بقى حتى وان خالفه تعديل اكثر اصلا التعارض الجرح والتعديل اكثر الموجود فيه هو جرح مجمل وقابله تعديل تم احنا كده لو عملنا كلام ابن حجر اللي هو الا ان يوجد في الرو تعديل تم كده كل فيهم موجود فيهم, فيهم تعديل فكده هيبقى اهضر وغالب الجرح مجمل يبقى كده برضو اهضرنا الجرح المجمل في المختلف فيه وكتير جدا من الروا مختلف فيه لكن قواقع العلماء لا يلتفتون أو لا يشترطون التفسير من الأئمة المختصين بهذا الشأن يعني الإمام أحمد لما يجرح راوي الإمام يحيى بن معين الإمام البخاري الإمام أبو حاتم دي شغلتهم دي ما يقولوش انت،, أنت جرحتوا ليه اللي زي دولت الائمه دولت لما يجرحوا ما يقول لهم شيء انت،, أنت جرحتوا ليه أخد جرحهم وإن كان مجملا لكن بقى هيبقى مسألة اللي هو اتكلم فيها ابن حجر إذا عرضوا تعديل دي بها تبقى مسألة تاني اللي هو ممكن يكون السؤال اللي بعد كده ماذا لو تعارض جرح وتعديل السؤال ده بقى يعني في كلام يعني هي في قراء بنستصحبها حال وجود جرح وتعديل في الروح قراء يعني المسألة مش إنه هو يعني قاعدة كلية سأعمل بيها في كل رواه مختلف فيه لا المسألة مش كده ده أنا عندي قراء كتير أو قاعد كتيرة يعني سأستحضرها كلها في حال الحكم على الرواه المختلف فيها الرواه المختلف فيهم دهوات ممكن يكون سبب الاختلاف أصلا اختلاف مراتب ومستويات المجرحين والمعدلين ازاي يعني المجرحين اهل الجرح والتعديل دولت مرات بعضهم متشدد وبعضهم متساهل بعضهم متوسط فممكن رغم ميبقاش في اختلاف ولا حاجه بس هو ترجع الى ايه لان المعدل او المجرح هذا متساهل وهذا متشدد فابو حاتم الرازي مثلا اذا جرح الراوي ربما يقول مثلا ايه يقول فيه لين مثل او يلين هذا اي جرح خفيف هذا الراوي ربما يكون يوثقه مثلا ابن حبان او العجل او بعض الذين تساهلوا او ابن عدي طيب بعضهم يقول ايه لا باس به لا باس به يعني صدوق مثلا او فمثل هذا لا خلاف فيه في الواقع انه لا خلاف فيه ابو حاتم يعني قال فيه لين لينه لانه شديد نفسه شديد في الجرح وابن حبان والعجلي وابن شاهين والصناف الثقات دولت ايه نفسهم ريخ فايه وثقوه الامام احمد والبخاري مثلا وبزرعة دولت ايه قالوا ايه لا باس به لا باس به ايه يعني هو وسط صدوق فبعضهم يتساهلوا ويثقوا وبعضهم يتشدد ويضعف لكن هو في الواقع في النهايه يكون ايه وصف؟ ممكن يكون مرجع الجرح والتعديل للمساله دي اختلاف نافس المجرح والمعد انتو كده بتستفادوا ولا يعني انا مش عارف يعني ده ينفعك في الامتحان مش لازم في الامتحان مش كده او ما ينفعكمش في الامتحان ينفعكم كمراجعه عامه لأ أصلنا ممكن ال اللي أنا بخلنا نقول كده إن أنا ممكن أتكلم بغير ترتيب يعني أنا بغير ترتيب أو نصق كإني بجاوب يعني اللي ماسك الألم وبجاوب الأسئلة غير اللي اللي يعني فأنا ممكن أقول كلام أكتر من اللي بالكتاب مثلا كده ممكن أقدم حاجة أو حاجة فأنتوا برضو إيه خلوكم معاي. طيب دي أول قرينة إن هي ايه مساله مراعاه التشدد والتوسط والتساهل في أنفاس المجرحين والمعدلين ماشي في منقول لك هوت يعني امثال الامام احمد ابن معين ابن المديني ابو حاتم ايه بتقول ايه بس بص بعد ما انت في في الجرح والتعديل اصلا مضاعف فهمني يعني هو هو نفسه متكلم فيه ومع ذلك أصل الحفظ شيء و... والعداله شيء أو... او يعني مثلا الوقت يقول متكلم نتكلم فيه مع انه من الائمه ان من الجامعه دا يقولك جمع كل شيء الا الصدق كان موسوع بس الا الصدق في بعض من تكلم في الجرح والتعديل ليس مقامه أن يجرح ويعدل وإن وجدت له بعض الكلام ولكن ببغى بتوسع زي الأئمة التنين ده ماشي زي الأئمة الكبار يعني طيب مس في قرآن يا إخوينا في في الجرح والتعديل تصدح حال الاختلاف في الاجتماع الجرح والتعديل في الراوي قلنا زي مسألة التواصل تسهل وتشدد أنا ممكن ممكن نبدأ لكم بقى لوانتوا عايزين ترتبوا إجابة أول حاجة ممكن بننظر فيها ننظر إلى صحة الأقوال إلى هؤلاء الأمن المختلفين في جرح وإيه وتعديل الروم هل ثبتت عنهم أم لا؟ ربما الاختلاف يكون ناشئ عن أن بعض هذه الأقوال لم يثبت عن بعض الأمن فيقول الأمر لأنه لم يختلف في أصله لوجود بعض الروايات الضعيفه عن بعض الإمام انه ضعف فلان او عدل فلان يبقى النظر في صحه هذه الروايات بل ومنها ايضا النظر في اصح الروايات عن الإمام ابن معين مثلا له روايات ويروى عنه يعني يروى عنه روايات بعضها اوثق من بعض فينظر في اقواها ينظر في اصحها عنه هذا يعني دي من ضمن الايه نظر في ثبوت هذه الاقوال الى هذه الى هؤلاء الأئمة مساله اخرى هنا كل بعض الائمه لهم الفاظ تستعمل بمعنى خاص عنده خلاف ما يستعمله الائمه الاخرون يعني مثلا لو قال يحيى بن معين لا باس به لا باس به هي هو يقصد أصلاً أنه ثقة بل نقل عنه هذا صراحة أنه ما ما قلت فيه أنه لا بأس به فهو ثقة طيب وإن كان مسألة دي يعني برضه فيها فيها كلام بس عشان ما برضه خلينا إن احنا ننظر في في هذه العبارات الخاصه عند بعض الائمه التي يستعملونها بمعنى خاص عندهم ربما تخالف استعمال سائر الائمه يعني مثلا ابو حاتم ربما يقول بين يدي عدل يعني ايه العباره دي من العبارة الخاصه ايضا ممكن حد يفهم منها انه تعديل وفي الحقيقه انها ليست تعديل بل هي جرح بين يديه عدل يعني عدل ده اللي كان راجل جزار مش جزار بتاع لحم جزار بتاع بن قدمي عشما وزي عشما وكده بين يديه عدل يعني خلاص ده وصل حبل المشناء يعني ده يعني خلاص يعني ده هي هيروح على القرافة بقى كمان شويه يعني ده ما يصلحش في الحديث يعني كده يعني جرح يعني نوع من الجرح فمراعاة استعمالات بعض الأئمة لمثل هذه الالفاظ هذا أمر مسألة مراعاة القلة والكثرة دي قارنة أيضا فمن كان غالب أهل العلم على تجريحه أو غالب أهل العلم على تعديله فهو المعدل أو هو المجرح بحسب كلام الغالب العام مش يبقى مثلا معي عشر من الأئمة جرحوه ويجي إمام يخالف فيعدله أو إمامان فيخالفان فيعدلان يبقى القول لقول الجمهور أو الجماعة قول الجماعة أولا بالصواب أو أقرب للصواب من قول الواحد مسألة القرب الزماني والقرب المكان دي برضو من رعي القرب المكاني بلدي الرجل أولى أو أضرى أو به وبعض الرواه كانوا يتجملون لعلماء الجرح والتعديل فيروهون جياد أحاديثه هيعرف أنه هيقابله مرة ولا مرتين فيبدأ يطلع الأحاديث اللي هي اللي إيه اللي هو لا وهم فيها ولا خطأ ولا افتراء ولا كدب ولا تزيب فإذا مضى راجع لسئر حالي راجع لإيه لعادته يعني محمد بن حميد الرازي مثلا أهل بلده كلهم أبو حاتم وبزرعهم ضعفين بل يعني إيه ضعفين ضعف شديد والمتهم يجي مثلا يحيى بن معني والثق يبقى القول قول من اهل بلد اللي هم قدره بيه برضو القرب الزماني اما يبقى هو مخلط ويقابل وسمع منه وروى عنه ويخلاف ان هو ويحكم عليه بالجرح ولا بالتعديل ويخلاف ان هو يحكم على حد في الطبقات العليا لذلك كنا بنقول على البخاري إن هو من ميزاته ان الشيوخ المنتقدين عنده من شيوخه من شيوخ اللي هو قابلهم وسمعهم وعرفوا هم سمعوا ايه وما سمعوش إيه, إيه, ايه وما دلسوش ايه بعكس مسل المنتقدين عنده في الطبقات العليا اللي هم أولهمش ولا أعرف حالهم. طيب ما هنا يعني قلنا تانية برضو مسألة الاختصاص دي مهمة جدا اللي جرحه أيمة الجرح والتعديل بخلاف المجروح مثلا من من من رجل ليس من أهل الجرح والتعديل ربما يكون متهما في عدالته وأيضا دي ممكن ممكن دي تستصحب ان إنه ربما يعني ال لو كان كلام الأكران يطوى وجرح الأكران يطوى ولا يروى لو كانوا قرينين مثلا وعلمت أن بينهم عداوة فهذا فهذه الأقوال لا تعتبر هذه الأقوال بالجرح بين القرينين لا تعتبر طيب كده كم قرينا نعم <تصفيق> ما هو احنا قلنا دي من من ضمن برضو ان هو ايه الجرح من هو من ان يكون من اهل الاقتصاص ستة ولا سبعة هنالناس لا المثال اكتر من كده لنسيين حاجة اللي ايه عشرة طيب انتوا عارفينهم؟ ما يتوفر عليه ويتقول لهم هم العشر دول المطلوبين القرأن ديت لو قلت لكم ماذا لو تعرض جرح والتعديل هم تقولوا للقرأن اللي عندكم دي القرأن دي هي المطلوب إنه هو أصلا في بداية الكلام نقول إنه هو لا قاعدة كلية يعني تنطبق على كل حالة وقع فيها اختلاف أو تعارض في جرح التعديل لكن هناك قواعد وقرائن إجمالية كثيرة نستصحب ربما واحدة من هذه تفسر الاختلاف في هذا الراوي من خلالها ومن خلال تطبيقها نستخرج الحكم على الراوي بأنه ثقة أو ضعيف. طيب في ايه تاني أسئلة أعوزين البنهالة اللي بعدها نحن نزهر نأخذ الكتاب من أول وآخر وثاني يعني نشرح الكتاب مرة تانية بقى ولا إيه انواع الجهاله ايه يا اخوانا انا في عندي المبهم ده بعض اهل العلم يدرجوا في أنواع الجهاله عندي مجهول اللعين ومجهول الحال وبعضهم يفرق بين المسطور ومجهول الحال فيحط حاجه رابعه اسمها المسطور ابن حجر يخلهم حاجه الاثنين دلت حاجه واحده فيقول مجهول الحال والمسطور حاجه واحده في عندي الوحدان. لوحدا أيضا إن لم يعلم فيه جرح من ولا تعديل فهو فهو مجهول إن لم يعلم في الوحدين جرح من ولا تعديل فهو مجهول ومجهول عن كمان لأنه لم يروا عنه إلا واحد طيب ال دي دي أنواع الجهلة نقول لكم يعني إيه أنواع الجهلة دي نقول لكم يعني المبهم هو من لم يسام كل أنواع الجهالة تربطها عاوزين مراجعة باقي الأسئلة في المرات القادمه ولا يكتفي بهذه المحاضرة يعني عاوزين كلهم كده عاوزين الأسئلة سؤال سؤال والمحاضرة دي مش مكفيه. يعني تب لوكاتها تكفي و... ما ينفعش ايه ماشي له 10 ده يعني بيقول عشان كده عشان وقت مش هيسعفنا يعني ولسه اسئله تانية مم. الله المستعان ايه هقول لكم اللي انتم عاوزينه هقول لكم طيب احنا الوقت كل انواع الجهلج يجمعها انه ايه لم يعلم فيه جرح ولا تعديل ماشي كلها ما فوش جرح ولا ترو عندي يا اما معدل يا اما مجرح اما يا إما مجهول اللي هو لم يعلم فيه جرح ولا تعدي ماشي ها. يعني ما فيش كده لك كده ولا كده ما نقول بقول لك ما ما يا ثقه ما نقول لك يا معدل معدل انا ثقة يعني ها متالف في حاجه يعني متالف هو عاد معدل يعني عادل يعني يا موثق إما موثق أو إما مجرح يعني لو مش عكبة معدل هنقول موثق ماشي موثق أو مجرح أو لا يعلم فيه توثيق ولا جرح ماشي إلا الذي لا يعلم فيه توثيق ولا جرح ده هو اسمه المجهول ماشي المجهول ده بقى تتفرع عندي أنواع منها المبهم هو أيضاً لم ما نشعرفين هو مين أصلا فضلا نحن نعرف أنه هو موثق ولا مجره منها المجهول العين الذي هو لم يروع عنه إلا روء واحد وأيضا لم يوثق ولم يجره ومنها مجهول الحال الذي روى عنه اثنان فأكثر ولكنه أيضا لم يجرح ولم يوثق ومنها المستور وهو عند بعض أهل العلم هو مجهول الحال واحد وبعضهم يفرق ويقول أنه أرقى حالا من الإيه من مجهول الحال فقد ثبتت له العدالة الظاهرة أنه ثبتت له العدالة الظاهرة وده أعلى أنواع المجهيل على فكرة في الـ التاني الـ الوحدان الوحدان احنا فصلناهم نوع عن الـ الـ الـ الـ الـ الوحدان ده من لم يروا عنه إلا رون واحد ماشي طيب قد يوثق فخلاص ارتبعت ما عادش الجهال طب إيه لم يوثق هيبا مجهول حية هيبا مجهول عين هيبا مجهول عين اللي هو إيه روا عنه واحد فقط ولم يوث ماشي طبقا لو كان صحابي ده أعلى من أن أنا أقول فيه موثق ده صحاب ماشي ممكن يبقى وحدان من الصحابة وحدان طيب يعني احنا بندخل الوحدان اللي هو يحتمل أكثر من احتمال لكن أنا بدخله بخ... على أساس إني إيه أيضا لم يروه عنه ولا واحد وممكن إيه يقول لإن يكون مجهول العين تبضية الأنواع بتاع الجهال الراوي طالما أنه لم يثبت, فيه لم يثبت له تعديل فليس بحج ولا يحتج به يتساهل البعض ويقبله في بعض المواضع في يقبله كشاهد يقبله في بعض الطبقات مثلا العليا كل هذا في نوع تساهل وان كان مثلا يعني اسهل ان هو المستور مثلا قد يقبل في الطبقات العليا طبقه التابعين مثلا قد يقبل ولو قل مثلا انه يصلح لشؤون المتعبات هي يكون اولى يعني كمان لكن بعضها اشد ضعفا من بعض المبهم ده كلا شيء مبهم يعني رجل امراه راوي مش عارف هو مين المجهول العين يعني ضعفه أشد من مجهول الحيل المستور ارق من مجهول الحيل او من شهول العين ايضا طيب بما ترتفع الجهاله إيه؟ ما حكمه يعني, إيه يعني إيه حجه ولا ليس حجه انا كلمت كده أعتبر على, الإيه؟ على الاجمل يعني ما قلت لك ما لم يثبت فيه تعديل فهو ليس بحجه ماشي بعضها أقوى من بعض أو بعضها أضعف من بعض ماشي بعضهم ربما يتساهل في بعض الطبقات في من قبل أنواع المجهول نوع من أنواع المجهول فهو من قبل التساهل ماشي لأنه لم يثبت فيه جرحاً أو تعديل بما ترتفع من قول ترتفع الجهالة يا المقصود بارتفاع الجهاله مش ليس ثبوت التعديل ارتفع الجهالة المقصود بها جهاله العين هيرتفع ترتفع عنه جهاله العين طب هيروح فين هيفضل مجهول برضو بس بس حجة ليس بحج حتى يوثق هو, مجهول هو ضعيف حتى يوثق وهو مجهول حتى يوثق فهو لو روى عنه اثنين هينتقل من جهالة العين لجهالة الحين فقط يعني اللي عندكم الخطيبة قال وترتفع الجهالة عن الرواب بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه قال الخطيب لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه ماشي مش هيبقى عاد لما يروع عنه اثنين لا ده هيبقى ايه بقى انا كده عرفت عينه ما عادش مجهول له عرفته هو مين ماشي كده حصل مجهول الحال بس حد عدله لا هو برضه المساله يعني عشان تبقوا في الصوره برضو في بعضهم قال ترتفع يعني تثبت العداله برويت الاثنين ده زي البطسر مثلا يعني وكيله عن الدرقطني وابن خزيمه وابن عبد البر دول قالوا الاتنين الاثنين لو روى عنه اثنين فأكثر كده ترتفع تثبت العداله كمان ترتفع الجهاله جهلت العين وتثبت العداله لكن الجمهور على انه لا تثبت ترتفع جله العين ويبقى ايضا مجهولا لا حجة به لا يصلح للحج وهو من ضعيف ما لم يعدل طيب البعض قال هو لازم يروى عنه اثنين وبعضهم قال ايه يروى عنه واحد يعني يعني يوثقه غير من روى عنه يبقى روايت واحد وتوثيق واحد لأنا نقول له هو توثق واحد يكفي يكفي وخلاص هو عاوز يوصلها الاثنين يعني إنه توثقوا راوي وتوثقوا أحد أهل العلم وروى عنه راوي فايه ممكن تحصل الاثنين ال رفع جهلت العين قد ترتفع برواية واحد فقط من العلماء أهل العلم قد يحكمون على أن هذا الرغم ارتفعت جهالة عينه بروية أحد العلماء الكبار يعني لما يقول مثلا الزهري لما يقول رأيته ابن أكيمة يحدث سعيد ابن المسيب سعيد ابن المسيب العلماء أخذوا من هذه أنه يعني من كان يحدث سعيد ابن المسيب إمام التابعين فلابد أن يكون يعني إيه رجلا ده يعني فربما ترتفع جهاله العين عن بعض العيان بعض الرواه باعينهم لروايه بعض المشاهير العلماء المشاهير عنهم يعني فالمساله فيها ايه يعني عاوز لك مش مش قاعده كلية لا ده ممكن يدخل فيها استثناءات زي دي كده زي ايه المشاهير دي ممكن تكفي يعني طيب واحد زي ابن حبان بيروي عنده ثقة إذا روى عنه ثقة المجهول عنده ثقة إذا روى عنه ثقة وروى عن ثقة ولم يرو شيئا منكر بيخلي بيحكم عليه بأنه ثقة يضعه في كتاب الثقات ويصحح له في كتاب الصحيح المساله دي يا بما ترتفع جهله الجهاله هو تساهل لشك فيها خلاف لاهل العلم ابن حبان من تساهله انه هذه كقاعدة عنده ابن حبان هذا حال انه يعني لذلك يقولون هو متساهل في الايه في التوثيق اه ده اطلب أطلب له التعديل مش مش أطلب مش أطلب له ارتفاع جهالة العين لأنه أصلاً ما عنده وجهة عين. طيب هو ال عندو الآن يكفوق على الأقل إنتم يعني إن احنا نقول ان هو مش كل اهل العلم متفقين على ايه في المسألة دي يعني اقول لكم بنحبنا عبان هوات بيعمل كده وفيه سيسنقات لبعض المشاهير هوات والبزار والدرقطني وطني وبن خزيمة بيشايفين ان هو اصلا مجرد روية الاتنين بيتعدله اصلا والباقي لا بيقولك مش تعديل ده ترفعوا فقط جهلة العين المساله فيها خلاف لكن احنا محتاجين نعرف اقوال الائمه دي اما انا ابقى عارف الدرقوطني بيعمل ايه وابن خوزيمه في المساله دي وقرأ له الكلام ابقى انا عارفه هي في المساله فيها خلاف صحيح لكن ايه انا مطالب مني ان انا اعرف مناهج الائمه دول يبقى كل امام ليه منهج وليه طريقه هو ممكن بيمشي عليه في الكتب في الكتب اللي هو صنفها انا محتاج اعرف مذاهب الائمه دول طيب الوحدان بقى الوحدان فيها فيها كلام شوي يعني هو وهي سؤال بعد كده او هي كلمنا عليها بالتفصيل بعد كده لكن انا السؤال ده يبقى طويل لو دخل فيه الوحدان ايه أنا أصلًا بعض بعضهم كان قال لي نفسلهم نفصلهم وخلوهم سؤالين عشان ما يبقش طويل وكده. أريد إنه سألوا واحد وخلاص. مم. طيب، الوحدان يا إخوانا أخبرهم إيه؟ الوحدان ده اللي ما لاميروا عنه إلا رون واحد. طيب، حكمه لو كان لم يرو عنه إلا رون واحد ولم يوثق فهو مجهول العين. طيب هترجع تقول لي مجهول العين ده أخباره إيه هقول لك الذي يصير على مجهول العين يصير على على ال على الـ على, الـ على, الـ على الوحدان في الحال دي أنا أنا فاتني برضو أقول لكم إن من ضمن مزاج أهل العلم في مسألة المجهول العين إن بعضهم ودا ودا نره الراجع يعني يرفع جهلة العين بمجرد رواية الروى الثقة ثقة الواحد روى الواحد الثقة إذا روى عن مجهول العين فهو فهي ترفع لا ليس توثيقا له إنما ترفع جهلة عين ويصبح إيه معلوم لدينا لكن حاله إيه هل هو ثقة ولا ضعيف هذا يحتاج إلى حكم إمّة الجرح والتعذيب و... ونحن إذا كنا نقبل من هذا الثقة الأحاديث ونصححها التي تتكلم في الحلال والحرام فمن باب أولى أن نقول أن نصدقه فيما يدعيه من أنه روى عن فلان ابن فلان وأن فلان ابن فلان هذا كان حيا يرزق وكانت عينا موجود ليست هباء منثور كان راوي اسمه, بال... اسمه فلان فلان وكان موجود وحدث لهذا الثقة لكن حكمه إيه هل هو ثقة ولا ضعيف دي مسألة تانية. فلو روى الثقة المؤتمن عن رو مجهول العين فارتفعت جهله عين ليبقى ما ما هو يكفي فيه التعديل يطلب له التعديل وفقط حتى يحتج به لذلك كان من ما هذا القول أنه يعني لا فرق بين جهلة العين وجهلة الحال. أنه يعني سيصير الأمر لا فرق بين جهلة العين وجهلة الحال إذا كان الراوي عن جه عن المجهول العين ثقة. طيب الوحدان منهم رواه ثقة والثقة أو صحابة هم وحدان وهم صحاب فهذا لا يقال فيه مجهول. حتى لو كل مجهول أطلق بعض الأئمة فلا يقصدون أنه مجهول ورد حديثه لا ثبتت له الصحبة فهو أعلى من أن يقال فيه ثقة وإن لم يرو عنه إلا واحد وإن كان من الوحدة طيب ما دونهم يقولون أن البخاري يعني خرج لبعض الوحدة هو فعلا خرج لبعض الوحدة ومسلم أيضا لكنهم خرج لهم استشهادا كلها في شهود المتابعات ولم يكثر عنهم أشياء قليلة ونادرة جدا فهذا ليس فيه تعديل منه لهؤلاء الوحدان لأنهم يقولون إيه الـ الـ الوحدان دولت ممكن يكتفى بروية الواحد فقط وأنه يكون عدل وكذا لا صناع البخاري صناع البخاري أنه خرج لهم استشهادا لا احتجاجا خرج للوحدان يعني استشهادا لاحتجاج لا انا شايف الامر بسيط خالص بس انتوا مش عارف مكبرين الموضوع ليه صعبين لي من, من الاتصالات وكده حاسس ان انتوا ال ايه الانين المساله ده بزيط. طيب اللي عاوزين انتوا عاوزين الاسئله كلها في أسئلة كتير واضحة بس أنا مش عارف المفروض اللي مش عارف سؤال يكتبه لأن يعني حتى ونحل الأسئلة اللي هي جاية لكن كده هنمشي كده هنتعب يعني آه لكن كده هنراجح كده ممكن نطور طب انتوا ذكروا يا أخوانا نكتر عليكم انكم تذكروا واللي قبله سؤال مش عارف يحله يكتبه ونحله آه ماشي وانا ما عنديش مانع يعني عوض على الله يعني, يعني بناها لانها جدا ايه اما تجمعها لا ما ما حدش يجيب لي السؤال اللي فاتت بقى اللي فات خلاص هتش يرجع فيه بس اللي جاي اه اللي جاي المره دي انت... لا لا ما استعرض علي انت جيب الاسئله اللي انت عليك فيها المرة وأنا هنجي مرة كمان فيها بقول مش ان